من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحده ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليه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 نبي يقول لأزواجك إن كنتم تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمتّعكن وأسرحكن تراهن جميلة وإن كنتم تردن الله ورسوله والدار الآخرة فَإِنَّ الله أعد للمحتنات منكم أجرا عظيما يا نتاء النبي من يأتي منكم بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يثيرا